أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليماً كثيرا أما بعد القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية من باب المعاملات قال فضل الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه اكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وذم اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. نعم هذا أصل وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه أكل اموال الناس بينهم بالباطل أمس كنا قرأنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في أن الأصل في المعاملات العفو لكن هذا الذي هو العفو ليس للإنسان أن يستدل به حتى يتاكد أن ليس هناك دليل يدل بخصوصه أو قاعده أو أصل يدل على أن هذا الشيء الذي يراد الاستدلال به بالقاعدة التي هي الأصل العفو أي أنه ليس هناك دليل أو أصل يدل على المنعم مثل هذا فكما أن الأصل في العادات الحل أيضا تكون هناك قواعد في هذا المعنى وهو أنه ليس كل شيء ينبغي أن يستدل عليه بدليل على خصوصه فمثلا كل ما كان فيه أكل للمال بالباطل فهو يكون محرما ولا تحتاج إلى دليل بخصوصه على أن هذا النوع مثلا من هذه الأشياء ما ورد فيه دليل على خصوصه فتقول استدل بالقاعدة التي هي الأصر في العبادات في العادات الحلم إنما هذه يستدل بها إذا أُلِم أنه ليس هناك دليل عام أو خاص يدل على الحظر يدل على الحظر. نعم قال قال وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهم, ذكرهم الله في كتابه هما الربا والميسر المعاوضة يعني أن تستعيض عن الشيء بشيء آخر تبيع الشيء فتستعيض بدلا عن العين المبيعة بمال أو تعطي شيئا ليعطى لك بدلا عنه فهذا النوع يسمى معاوضة قال وأكل المال بالباطني في المعاوضة نوعان ذكرهم الله في كتابه وهما نعم وهما الربا والميسر نعم وذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة وسورة آل عمران والروم والمدثر وذم اليهود عليه في سورة النساء وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما جمعه الله في كتابه فنهى عن بيع الغرر كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه والغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار وذلك أن العبد إذا أبقى أو الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإن ما يبيعه مخاطرة نعم فيش... هذه أمثلة أمثلة للتي يحصل فيها الغرر يعني القرآن ذكر نوعين من أكل أموال الناس بالباطل في المعاوضات وهما الربا والميسر الشيء المجهول العاقبة الذي يخاطر الإنسان في الحصول عليها والحصول على بدله ثم ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل شيئا مما ذكر اجماله في القران الكريم فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وفسره هنا بانه الشيء المجهول العاقبه وذكر امثله مثل العبد الابق يعني عبد شارد لا يدرى اين هو فلا يجوز بيعه لو قال السيد سيد العبد لشخص بعتك عبد الآبق الابق بكذا وذكر أو ضرب قيمة معينة لقيمة هذا العبد الآبق طيب هذا عبد آبق لا يدرى أيجده أو لا يجده ثم إذا وجده هل يستحق هذا المبلغ أو لا يستحقه وكذلك الفرس إذا شرد والأمور المجهولة العواقب التي لا يدرى أيمكن الحصول عليها أو لا يمكن الحصول عليها فهذه تدخل في الغرر المنهي عن بيع تدخل في بيع الغرض المنهي عنه في الشرعي نام. فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له قال البائع قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل وإن لم يحصل قال المشتري قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء ما ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء نعم هذه الحكمة من نهي عن بيع الغرر أنه يسبب البغضاء والعداوة بين الناس وما كان سببا لذلك من يكون محرما بالشرعي نعم ثم ذكر أمثلة أخرى لبيع الغرر نعم ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبله نعم من بيع حبل الحبله يعني أن يبيع الحمل وحده يقول هذه الناقة أو هذه الشاه حامل فأنا أبيعك الجنين إذا جاء إذا, إذا حبلت هذه الناقة أو الشاه تشتري حبلها بكذا وكذا هذا غرر انه مجهول العاقبة هل تحبل أو لا تحبل ثم انحبلت هل تلد حيا أم ميتا نعم والملاقيح والمضامين والملاقيح الملاقيح هي ما في البطن وهي الاجنه حبل الحبل يعني قبل أن تحبل قبل أن تحبل الشاء أو الناقة يقول إذا حبلت هذه الناقة أو هذه الشاء أبيعك هذا الحبل وهذا هذا الحمل بكذا وكذا كذلك نوع آخر الملاقيه يعني تلقحت ووجد الجنين فيقول أبيعك هذا الجنين الذي هو في بطن أمه بكذا وكذا نعم ومن بيع السنين ومن والمضامين المضامين هو ما في أصلاب الفحول لأنه لا يمكن تخديره ولا معرفة ذلك ولا وصفه فيكون من الأمور التي فيها غرر وجهل ومن بيع السنين يكون عنده بستان فيه أشجار يقول هذه الأشجار من الآن أبيع ثمارها لمدة ثلاث سنوات أو سنتين طيب خلال هذه السنوات قد يحصل ثمرة وقد لا يحصل ثمرة فتصبح من بيع الغرر المنهي عنه وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الثمر قبل بدو صلاحه يعني وجد الثمر وطلع في الشجر لكنه لم يصلح بعد فجاء النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأنه قد لا يصلح قد يفسد فلذلك بيعه على هذا الوجه يعني لا يجوز وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك وبيع الملامس أن يبيعه شيئا لا يشاهده على أنه متى ما لمسه وقع البيع هذا الشيء المشتري يجهله فيقول إذا لمست هذا الشيء فهو عليك بكذا أو المنابذة يقول انبذ الي أي اطرح الي هذا الشيء فيكون عليه بكذا وكذا فهو هنا مجهول مجهول المقدار مجهول الوصف مجهول العين لذلك هذا كله يدخل في الغرر المنهي عنه في الشرع ونحو ذلك كله من نوع الغرر وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائد كما خرجاه في الصحيحين معن ابي هريره رضي الله عنه وذكر الله انه حرم على الذين هادوا طيبات احلت لهم بظلمهم وصدهم عن سبيل الله واخذهم الربا واكلهم اموال الناس بالباطل واخبر سبحانه انه يمحق الربا كما يرب الصدقات وكلاهما امر مجرب عند الناس وذلك ان الربا اصله انما يتعامل به المحتاج وإلا فالموسر لا يأخذ الفا حالة بألف ومئتين مؤجلة وإلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف ومئتين مؤجلة إذا لم يكن له حاجة لتلك الألف وإنما يأخذ المال بمثله وزيادة إلى الأجل من هو محتاج إليه فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج بخلاف الميسر فإن المظلوم فيه غير مفتاح غير مفتقر ولا هو محتاج إلى العقد وقد تخلو بعض صوره عن الظلم إذا وجد في المستقبل إذا وجد في المستقبل المبيع على الصفه التي ظناها والربا فيه ظلم محقق للمحتاج ولهذا كان ضد ولهذا كان ضد الصدقه فان الله لم يدع الاغنياء حتى اوجب عليهم اعطاء الفقراء فإن مصلحه الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتم إلا بذلك فإذا أربى معه فهو بمنزلة من له على رجل دين فمنعه دينه وظلمه زيادة أخرى والغريم محتاج إلى دينه فهذا من أشد أنواع الظلم ولعظمه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وهو الآخر وموكله وهو المحتاج المعطي للزيادة وشاهديه وكاتبه لعانتهم عليه نعم الربا كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه من أشد المحرمات لأنه ظلم محض ويخالف مقتضى أصول الشريعة التي تأمر بالرفق بين الناس والتعاون بينهم على البر والتقوى وأن يعين الغني الفقير وأن يعطف عليه بينما هذه الأمور عند المرابين بعكس ما جاء في الشرع فلذلك تقص قلوبهم وتقل الرحمة أو تنعدم ويتكاثر مالهم على حساب الفقراء والمحتاجين والمعوزين فيكون شر محض واكل للمال بالباطل بخلاف ما جاءت الشريعه به من التيسير على الناس والرفق بهم ومراعاه احوالهم وانظار المؤسرين وفي الغالب ان الذي يحتاج الى الى مثل هذه المعاملات هو المحتاج الفقير فيكون المرابي يتعامل معه على عكس ما يجب ان يكون عليه المسلم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى فلذلك جاءت النصوص فيه شري... شديدة ليست كغيرها وما جاء يعني من النصوص مثل ما جاء في الربا سماه الله حرب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في ذنب من الذنوب مثل هذا الأمر الشديد أن المرابي يحارب الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تنتزع من قلبه الرحمة ويقسو وبالتالي لا يجد لذة للطاعة ولا للعبادة، ويكون يعني قلبه متحجر، فلا يرفق بضعيف ولا ينظر إلى مسكين ولا إلى محتاج، فلذلك كأنه يمص دم الإنسان، فما ورد من النصوص مثل ما ورد من التنفير بالربا والتعامل به، حتى لعن النبي صلى وسلم آكل وموكل وشاهديه وكاتب، كل ذلك يدل على شنعة هذا الإذن وجرم فاعله وخطورته على المرابي الذي قد يؤل به إلى سؤال خاتمة أيها بالله نعم ثم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء مما يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقق نعم هذا الذي يسميه العلماء سد الذرائع فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء قد يخفى فيها الفساد لكنها قد تفضي إلى الفساد المحقق نعم كما حرم قليل الخمر لأنه يدعو الى كثيرها مثل نعم قليل الخمر الذي لا يبلغ حد الإسكار لا يبلغ حد الإسكار حرمه الشارع لأنه وسيلة إلى الكثير فالقليل من الخمر وسيلة إلى الكثير فلذلك حرب الشارع قليل الخمر وكثيره لأنه القليل يفضي إلى الكثير نعم مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى اذ العاقل لا يبيع درهما بدرهمين الا لاختلاف الصفات ربا الفضل يعني عندما تبيع جنس بجنسه متفاضل يعني الحكمه قد تخفى عندك تمر بتمر كيف العاقل ما يبيع يعني تمر بتمر متفاضل الا لامر يدعوه الى ذلك فقد تخفى هنا الحكمه من او العله من تحريم ربا الفضل عندك تمر بتمر صعب يصعب لماذا تبيع صعب بصعين فلذلك قال العاقل لا يبيع درهما بدرهمين عندك درهم وتاخذ بداله درهمين طب هو نوع واحد تمر بتمر شعير بشعير ذره بذره دراهم بدراهم طيب الدرهم مثل الدرهم لماذا تجعل الدرهم بدل درهمين نعم مثل كون الدرهم صحيحا والدرهمين مكسورين أو كون الدرهم مصوغا أو من نقد نافق ونحو ذلك ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما فلم يروا به بأسا حتى اخبرهم الصحابة الاكابر كأبادة ابن الصامت وابي سعيد وغيرهما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لربى الفضل نعم يعني ابن عباس ومعاوي رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يرى تحريم ربا الفضل لأنه يرون أنه ما يمكن إنسان العاقل يتمر بتمر متفاضل إلا يكون فيه يعني شيء يدعوه إلى ذلك وإلا هذا جنس واحد كله فلماذا يأخذ جنس بجنس آخر أكثر منه والمعنى فيهما واحد حتى يعني أخبرهم كبار الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عرب الفضل فترك قولهما الأول فالأشياء الربوية إما أن تكون من جنس واحد أو تكون ليست من جنس واحد فما كان من جنس واحد تمر بتمر شعير بشعير ذرة بذرة نقد بنقد هذه يشترط فيها شرطين التقابض والتماثل لابد أن يكون متساويين ويحصل التقابض في المجلس بيت صاعين من تمر يجب إذا أردت أن تبيعهما بتمر أن تبيعهما بصاعين المقدار يكون واحد التماثل والتقابض لابد أن يكون متساويين وأن يكون في مجلس واحد ما تعطي صاعين من التمر وتقول مثل نجيب لي صاعين من التمر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل بد من التقابض في المجلس التساوي والتقابض أما إذا اختلف الجنس تمر بشعير بر بتمر ذهب بفضة فيجوز التفاضل ويشترط التقابض إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل تبيع ذهب عشرين مثقال من الذهب بخمسين درهم من الفضة لا لكن بشرط التقابض تبيع دولارات بريالات او جنيهات بريالات يجوز التفاضل لكن يشترط التقابض فما كان من جنس واحد يشترط فيه شرطين التماثل عن التساوي والتقابض وما كان الجنس فيه مختلف مختلف يجوز فيه التفاضل لكن يشترط فيه التقابض نعم، وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع إما المعدوم كحب كحبل الحبلة وبيع السنين وإما المعجوز عن تسريمه كالعبد الآبق وإما المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره كقوله بعتك عبدا أو بعتك ما في بيتي أو بعتك عبيدي نعم الغرر ثلاثة أنواع إما كحبل الحبلة يعني تقول هذه الناقة وهذه الشاي إذا حملت تبيعك حملها او الآن تشتري الحبل لو وجد في هذه الناقة أو في هذه الشاه فهذا بيع معدوم وبيع السنين تقول بيعك ثمرت هذا البستان لثلاث سنوات مقبلة اذا انت بعت معدوما وإما المعجوز عن تسليمه مثل ما ذكره في الأول الابق أو البعير الشارد ونحو ذلك وإما المجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره ثم مكن له يعني المجهول المطلق بعتك حبدا بعتك عبدا هذا مجهول مطلق لا يدرى صفته ولا يدرى أهو موجود أو غير موجود بعتك عبدا، هذا مجهول مطلق أو معين مجهول جنسه بعتك ما في بيتي هذا محي لكن وش لبيتك ما هو هذا الشيء المشتري لا يدري صحيح في بيت الشيء لكن ما هو هذا الشيء ليعرف وصفه وقدره وقيمته فهو يعني محي يعني البيت في الشيء لكن مجهول هذا الشيء مجهول جنسه أو قدره بعتك عبيدي هذا مجهول القدر معلوم العين لكن مجهول كم عبد عنده يقول بعتك عبيدي كم خمسين ثلاثين اثنين ثلاثين ما يدري فيحصل الغرر في مثل هذه الأشياء فأما المعين فأما المعين المعلوم جنسه وقدره المجهول نوعه أو صفته كقوله بعتك الثوب الذي في كمي أو العبد الذي أملكه ونحو ذلك ففيه خلاف مشهور وتلقب مسألة بيع الأعيان الغائبة نعم المعين المعلوم جنسه وقدره لكن مجهول صفته قدره معلوم وجنسه معلوم مثل ما مثل الثوب الثوب موجود في الكم لكن أنت ما تدري صفته ولا تدري مقداره كم طوله وعرضه كم فهذا يسمى بيع الغائب والخلاف فيه سيذكره المصنف هل يجوز للإنسان أن يشتري الغائب الموصوف في الذمه يعني يشتري على وصف يقول عدده كذا وجنسه كذا وصفته كذا وكذا فهل يجوز شراؤه بحيث أن يكون على الوصف الذي وصفه بائعه أو أنه يدخل في باب الغرر ابتداء ولا يجوز بيعه أو ماذا سيذكر المسنف الخلاف فيها وعن أحمد فيه ثلاث روايات إحداهن لا يصح بيعه بحال كقول الشافعي في الجديد لا يصح بيعه بحال لماذا ما توجيه هذا القول جهاله لوجود الجهاله فيه فاعتبرت الجهاله من نوع الغرر فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر والثانيه يصح وان لم يوصف وللمشتري الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفة والثاني هي صحه وإن لم يوصف وللمشتري الخيار إذا رآه كقول أبي حنيفه أبو حنيفه عنده يجوز بيع المغيبات كلها لأن عنده يرى أن هذا البيع موقوف على الرؤية يعني يشتري ابتداء على الوصف فإذا وجده فهو بالخيار إن شاء امضى البيع وإن شاء رده، وقد روي عن أحمد لا خيار له والثالثة وهي المشهور أنه يصح بالصفة ولا يصح بدون الصفة كالمطلق الذي في الذمة وهو قول مالك يعني ما كان موصوف في الذمة يعني معين مجهول جنسه وقدره مثل ما مثل له المصنف بيتك الثوب الذي في الكم او الثوب الذي في المستودع او الثوب الذي في المكان الفلاني فعند الشافع المنع مطلقا سواء صار على الوصف او على غير الوصف لانه يرى يدخل في باب الغرر وعند بحنيفه الجواز مطلقا لانه يرى اصلا أنه ما ينعقد حتى يراه المشتري فاذا راه فهو فالخيار ان شاء اخذه وإن شاء رده عند مالك وأحمد انه يلزم ويصح لكن إذا كان على الوصف الذي وصفه البائع للمشتري أو على الصفه التي اشترطاها إذا جاء على وفق ما وصف فإنه يكون منعقدا وواجب الوفاء به نعم ومفسدة الغرر أقل من الربا نعم مفسدة الغرر أقل من الربا لأن الربا يعني شر محظ و يعني الخطر فيه متحقق اما الربا اما الغرر فليس كذلك فلذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة منه فإن تحريمه اشد ضررا من ضرر كونه غررا مثل بيع مثل بيع العقار جمله وإن لم وإن لم مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا وكذلك اللبن عند الأكثرين وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فإنه يصح مستحب الإبقاء كما دلت عليه السنة وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد نعم مفسدة الغرر أقل من الربا. لا شك في ذلك فلذلك الجميع يتفقون على الترخيص فيما تدعو اليه الحاجة أي ما تحقق الغرر لكن الحاجة تدعو إلى ذلك مثل ما مثل له المصلم لو منعنا من كل ما فيه غرار تحذرت أكثر مصالح الناس فمثل هنا مثل بيع العقار جملة أن تجي تشتري بيت كامل أمامك قائم من دوره وعدة أدوار لكنك ما تدري حقيقة الأساس داخل الحيطان ولا أصل القواعد ولا الأصل التي بني عليها هذا الدار هذه اشياء يعني ما تعلمها على التفصيل فلو منعنا من ذلك لتضرر أكثر الناس انه أكثر هذه الأشياء أنت ترى الظاهر لكن الخافي الذي بداخل داخل الأرض أو كيف تم بناؤه هذا يجهله أكثر الناس فمثل هذا الغرر يتسامح فيه باتفاقهم قال ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضى أن حيوان حامل قيمته ليست مثل الحيوان الذي غير الحامل فأنت تشتري طبعا في زيادة الناقة الحامل أو الشاء الحامل قيمتها ليست مثل قيمة من ليست كذلك مع أنك لا تدري هل هذا الحمل يتم أو لا يتم لكن مثل هذا الغرار يعني يتسامح فيه لوجود الحاجة حاجة الناس إلى ذلك قال وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن يعني إنسان شر الشاء أو الناقة من أجل اللبن لكن ما يدري مقدار هذا اللبن هل يستمر فترة طويلة أو قليلة أو كيف فيتسامح في مثل ذلك قال وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا نعم كما تقدم ما تجي تقول حمل هذه الناقة أو هذه الشاه عليك بكذا وهو ما زال في بطن أمه هذا المقصود لكن أن تشتري الشاه أو الناقة وهي حامل بقيمة أعلى مما وهي ليست حامل هذا يجوز لأن بيع الحمل هنا إيش؟ ليس مستقلا وإنما تبعا لأصله تب ويجوز في التبع ما لا يجوز في الاستقلال ما لا يجوز في الاستقلال وكذلك اللبن عند الأكثرين يعني اللبن عند الأكثرين ما يجوز بيعه يعني تاتي إلى الناقة وتقول أشتري هذا اللبن الموجود أو حليب هذه الباعز او هذه البقره لانه مجهول ما تدري كم يصير لكن وهو معلوم محلوب لا واضح امامك تشتري لتر لترين اكثر اقها شيء خلاص امامك لكن وهو في بطن امه هنا فيه جهاله وفيه فالاكثر على انه لا لا يجوز بيعه ان يصبح مجهول يصبح مجهول نعم وكذلك بيع الثمره بعد بدون صلاحه فانه يصح يعني اذا اثمرت التمر وبدا الصلاح فيها فإنه يصح يقول مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة الثمر لو اشتراه الشخص ليقطعه هذه الصحة لو ما بدأ فيه الصلاح انك تشتري شيء أمامك وتبخيه لكن خلاف في شيء تشتريه ويبقى حتى يتكامل صلاحه أيضا دلت السنة على جواز بيعه إذا بدأ به الصلاح لكن إذا لم يبدأ في الصلاح فلا يجوز بيعه على سبيل الإبقاء أما على سبيل القطع فيجوز تشتري التمر لمصلحه تراها فتقطع مثلا عناقيد العنب أو, أو عراجين التمر أو نحو ذلك اشتريت شيء أمامك الوصف الذي تراه وتقطعه لكن تشتريه ويبقى وهو لم يبدو في الصلاح هنا منهي عنه يعني قد يتعرض لجائفة قد لا يثمر قد يفسد فيحصل بسبب ذلك يعني ضرر ويحصل خلاف وتنافر وشحناء بين الناس قال وذهب إليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد يعني أنه إذا بدا في الصلاة فيجوز شراؤه على جهة الإبقاء يعني أن يبقى في شجره وإن كانت الأجزاء يقول التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد لأن وجد الصلاح في بعض يعني هذا التمر لكن لم يتكامل لكن وجود هذا الصلاح ابتداء دليل على أنه في الغالب في الغالب يتكامل صلاحه نعم وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد ابرت أن يشترط المبتاع ثمرتها نعم جوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد ابرت أي لقحت تعبيره هو التلقيح أن يشترط المبتاع ثمرتها المبتاع هو المشتري هو المشتري هو البائع يعني للبائع ان يبقي الثمره وأن يستثنيها من بيع النخل اذا باعه لانه قد حصل ما يكون سبب لصلاحها وهي في ملكه قبل ان تنتقل الى ملك غيره فيجوز له أن يشترط أن الثمر له اراد بيع نخلات على شخص وقد لقحها والتلقيح هو سبب لان يكون يوجد الثمر بسبب هذا التلقيح فإذا باع النخلات او النخل فله أن يشترط على المشتري أن الثمر ليس للمشتري وإنما هو للبايع لأن ما كان سببا لوجود الثمر وجد والنخل ما زال في ملكه نعم فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها لكن على وجه التبع للأصل نعم فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره نعم ولما احتاج الناس إلى بيع العرايا ب... إلى بيع... إلى رخص في بيعها بالخرص فلم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة وهو قدر النصاب خمسة أوسق أو ما دون النصاب على اختلاف القولين للشافعي وأحمد وإن كان المشهور عن أحمد ما دون النصاب العراية هي نوع من المزابنة التي جاء النهي عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل لكنه رخص في العراية شخص يريد الرطب لكن ما عنده مال يشتري به الرطب وهو بحاجة إلى الرطب فرخص له أن يشتري الرطب الرطب بتمر فيقوم هذه الثمار الموجودة على النخل يخرصها يعني يقومها هذه تساوي مثلا خمسين كيلو أو ستين كيلو يقول أعطيك ستين كيلو تمر في مقابل هذا الذي تقديره ستين كيلو رطب فجوزها الشارع لحاجة الناس اليها لكن بشرط ان يكون هذا المحتاج ليس عنده مال يشتري به الرطب لكن عنده تمر لكن عنده تمر الاصل ان هذا من المزابنة المنهي عنها انك تبيع تمر بتمر فيكون من انواع الربا وهو من جنس واحد واذا كان من جنس واحد يشترط فيها ايش التماثل والتقابض هنا ليس عندنا تماثل من كل وجه تخدير خرص يعني هذا ال الذي على رؤوس النخل ستين كيلو يقدر يقول تقول فانا اعطيك ستين كيلو تمرا ليست ليست رطبا فيجوز بأمرين او ان يكون هذا المشتري بحاجة إلى الرطب وليس عنده مال وأن يكون فيما لا يتجاوز قدر النصاب الذي هو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا يعني لا يتجاوز به هذا المقدار إذا تبين ذلك فأصول, فأصول مالك في البيع أجود من اصول غيره فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب هذا هذا من انصاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما يتعصب لمذهب من المذاهب ولا المذهب الذي ينتسب إليه الذي هو مذهب الإمام أحمد وإنما رحمة الله عليه يعني كان جل همه كما يظهر من كتاباته الفقهية والعقدية والوصلية أن يبين للناس الحق بدليله بقدر ما يستطيع سواء كان مذهب مالك أو أحمد أو أبو حنيفة أو أي مذهب آخر، لأن هذه المذاهب ليست يعني مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة لمعرفة الحق، ولذلك ذكر سيدنا صلى الله عليه وسلم في غير ما موضح أنه لا يجب اتباع أحد بعينه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أوجب على الناس اتباع أحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب وإلا قتل يستتاب وإلا قتل لأنه جعل غير المعصوم بمنزلة المعصوم مع ان هؤلاء العلماء والإمة لا أحد يستغني عن علمهم ولا يصل إلى معرفة الحق إلا بالنظر والقراءة والاطلاع على ما قالوه وكتبوه ودونوه ونخذ عنهم لكن أقوالهم لا يجوز أن تجعل بمثابة قول الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وإنما المتقرر بإجماعهم ان كل احد يخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فما وافق من الاقوال الحق يجب قبوله وما خالف الحق يجب رده مهما كان قائله فلذلك هنا يقرر رحمه الله عليه ان اصول مالك في البيع اجود من اصول غيره ويذكر السبب لماذا كانت اجود نعم فانه اخذ ذلك عن سيد بن المسيب الذي كان يقال هو افقه الناس في البيوع كما كان يقال عطاه أفقه الناس في المناسك وإبراهيم أفقههم في الصلاة والحسن أجمع لذلك كله نعم. ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته لاحظ كلام الشيخ دقيق جدا ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين ما قال في كل إنما في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك في أجوبته ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مذهب من, من الائمه هو الحق في جميع المسائل لا يمكن لأنه غير المعصوم لابد يتناقض ولا بد يخطي ولا بد يخالف الحق لكن هؤلاء الأئمة ليسوا متعمدين لمخالفة الحق وكل من خالف الحق بغير تعمد بعد بدل الجهد واستفراغ الوسع وحسن المقصد فإنه يكون معذورا لكن لا يجوز لمتبع أو مخلد أن يجعل أقوال إمامه هي الراجحه في كل شيء إذا كان كذلك يكون جعل قول الإمام كأنه مثل قول الرسول لكن يقال فلان في هذه المسائل أقرب إلى السنة إلى الحق من غيره في هذا الباب أصوله اولى من غيره في هذه المسائل الدليل معه وهكذا لكن لا يجزم بترجيح مذهب على المذاهب كلها في جميع الأبواب وفي جميع المسائل فإن هذا خطأ محض يعني العاقل لا يقول مثل ذلك العاقل الذي عنده علم لا يقول بمثل ذلك وإنما يقول المقلدون وأصحاب الهواء يقولون مثل ذلك وأكثر ولذلك كان الطحاوي يقول لا يقلد إلا غبي أو عصبي لأن الأصل, الأصل في المسلم أنه مطالب أن يعرف الحق بدليله فيعمل به فيدعو إليه ويصبر على ذلك هذا هو الواجب ولا يضرك كونك عرفت الحق من مذهب مالك او الشافعي أو أحمد او من كان قبلهم من العمه او من التابعين او من الصحابه قبل ذلك المهم ان تعرف الحق بدليل هذا المهم اما اهل العلم فهم وسائل يتوصل بهم الى معرفه الحق فلذلك لما ذكروا تعريف العلم ماذا قالوا ماذا قالوا فيه عرف العلم ادراك المعلوم على ما هو ادراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع لا نبغى أسهل من هذا ها ها أحسن نعم معرفة الهدى بدليل هذا هو العلم أن تعرف شيئا من الشرع لكن بالدليل الدليل يدل الدليل الشرعي عليه إذن هذا هو العلم ولو كان قليلا لكن لو حفظت أشياء كثيرة لكن إما ما عليها دليل أو لا تعرف دليلها هذه لا تدخل في العلم لا تدخل في العلم الشرعي الصحيح العلم هو أن تعرف الهدى بدليله ولذلك يختلف الناس في أعمالهم على ضوء هذا وفي اعتقاداتهم، فليس شخص يصلي الصلاة وهو متيقن أن هذه الأفعال التي يفعلها دل الدليل عليها ليس هو مثل من يصلي يقول والله ما أدري حقيقة ما أدري هل هذه هي الأركان والشروط والواجبات بالدليل أما ذاك يدري بالدليل ففرق بين الاثنين في الأجر مع أن الصفات في الظاهر تكون متشابهة نعم قال ولهذا كان أحمد موافقا له في الأغلب موافقا له لمن لمالك بما الأغلب. أغلب المسائل في الأبواب كلها ولا في هذا الباب في هذا الباب في هذا الباب نعم. فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنع, حتى يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة وإن كان مالك يبلغ في سد الذرائع يبالغ. وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها مذهب أحمد والشافعي ومالك في الحيل الأشد المذاهب لأن يمنعون الحيل كلها لأنه يعتبرونها من ما يعني لا يتفق مع صفات المسلم الذي يستسلم للشرع وينقاد له لأن وجود الحيلة أو التحيل على ما في الشرع يعتبره يخالف مقصود الشرع لذلك يمنعون الحيلة كلها ومالك أشد من غيره في هذا الباب نعم وجماع الحيل نوعان إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود نعم جماع الحيل كما قال نوعان إما أن يضموا إلى أحد العواضين ما ليس بمقصود ذهب بذهب والضم معه شيء آخر وليس هو مقصود لك قطعه قماشه أو شيء بسيط مع الذهب وليس هذا المضمون في العقد مقصود انما مقصود هو الربا فاحتيلا على الزيادة بوضع هذا الشيء الذي هو ليس مقصودا او يضم الى احد العوضين ما ليس بمقصود او يضم الى العقد عقدا ليس بمقصود كما سيمثل له المصنف فالاول الاول مساله مد عجوه الاول <تصفيق> الذي هو ايش ان يضم الى احد العوضين ما ليس بمقصود ما ليس بمقصود نعم. فالأول مسألة مد عجوة وضابطها أن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه مثل أن يكون غربهما بيع فضة بفضة متفاضلة ونحو ذلك فيضم إلى الفضة القليلة عوضا آخر حتى يبيع ألف دينار في منديل بألفي دينار يبيع ربوي, ربوي بجنسه ومع أحدهما ما ليس من جنسه والمقصود هو الربا يعني عنده ألف درهم فضه وقطعه منديل فيقول يقول أبي ابيك درهم فضه وقطعه منديل ب درهم طيب هذا المنديل كم يساوي يمكن درهمين فيكون هذا لك مقصوده ايش الربا فيكون هذا حيله للربا اذا يكون هذا ممنوع اشد المنع فمتى, فمتى كان المقصود بيع, بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرمت حرمة مسألة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما وإنما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين وإن كان قدماء الكوفيين يحرمون هذا أكثر من توسع في الحيل هو أهل الكوفة وإن كان كما يقول الشخص قدماء الكوفيين يعني ما نقل عنهم مثل ما نقل عن المتاخرين. يعني نقل عن الأولين شيء من الحيل لكن توسع المتاخرون توسعا كبيرا حتى يعني حلوا أشياء دل الدليل على حرمتها وأما, وأما ان كان كلاهما مقصودا كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين ففيه روايتان عن أحمد والمنع قول مالك والشافعي والجواز قول أبي حنيفة وهي مسألة اجتهاد نعم إذا كان عن الربوي بجنسه معه آخر لكن كل منهم مقصود تمر ودرهم تقول ابيعك مد تمر ودرهم بدرهمين أو مد تمر ودرهم بمدين فهذا يعني فيه نوع حيلة فيمنع منه مالك الشافعي ويجوزه ابو حنيفه والشيخ هنا يقول وهي مساله اجتهاد مساله اجتهاد نعم واما ان كان المقصود من احد الطرفين غير الجنس الربوي كبيع ذات صوف ولبن بصوف أو لبن فاشهر الروايتين عن احمد الجواز ان هذا المقصود غير الجنس الربوي تبعت شاه ذات صوف ولبن بصوف أو لبن فيكون هذا ليس ربوي بجنسه وإنما ربوي بغير جنسه وما كان ليس بجنسه فيجوز التباضل فيه والنوع الثاني من الحيل أن يضم إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود نعم. مثل أن يتواطأ على أن يبيعه الذهب بخرزه ثم يبتاع الخرز منه بأكثر من ذلك الذهب نعم هذا حيلة واضحه يعني ان يضم الى العقد المحرم عقدا غير مقصود مثل تواطع البائع مع المشتري ان يبيع الذهب قطعه ذهب وفيها خرز يبيعه بخمسمائه ريال خمسمائه ذهب خمسمائه دينار ذهب وفيها خرز يقول ابيعك بخرزها بخمسمائه ثم أشتري منك الخرز وحده بألف ومقصوده أصلا في الأصل إيش هو الربا أن يبيع ربا بجنسه متفاضل لكن جعل الخرز هنا إيش وسيلة جعل الخرز وسيلة فيكون هذا من انحية المحرمان لأن المقصود الغاية وش هو الوصول إلى الربا يعني بدل من يقول أعطيك خمسمائة بألف جعل الخرز هذا الذي لا يساوي شيء وسيلة للحصول على هذا الربط الله سبحانه وتعالى هي السر واخفى في كيف يحتال بمثل هذه الحيل الباردة نعم أو يواطئ ثالثا على أن يبيع أحدهما عرض عرض عرضاً, عرضاً. عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعامله المرابي ثم يبيعه المرابي لصاحبه وهي الحيلة المثلثة الحيلة المثلثة الآن فيها ثلاثة أشخاص واحد يبيع على أحد المتفقين مع بعضهم عربا وصاحب العرب يبيع على صاحبه على أن يرده إليه بقيمة أخرى أكبر هم متفقين مسبقا متفقين مسبقا على بيع شيء من الربويات بشيء من جنسه لكنه أكثر متفاضل لكن جعلوا الثالث هذا حيلة حين بينهما فيكون المقصود هو إيش المقصود هو الربا المقصود هو الربا وكما هو معلوم من أدلة الشرع أن الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات فالأمور بمقاصدها فطالما أن المقصود هو الحصول على الربا وهذا مجرد حيلة أو مجرد شكل صوري أمام الناس فإن لا يغيروا من الحقائق شيء طالما أن مقصوده من ربه عليه إذن وجود هذا الثالث لا يغيروا من الحكم لا يغيروا من... إنما زيادة إيش إذم عبد وضياع للوقت حيلة يجي شخص ويتفقون وهم متواطئين يا أخي أعط زيادة ومشي حالك وانت هنا طالما أنه كله كذب في كذب يعني يخدعون أنفسهم هي يكون لها مقصوده مقصودها الربع فلماذا يفعل هذا الفعل كله هذا الطويل ويقتضي وجود وخسارة في الأخير صار الدين طبعا هي خسارة المال فقط نعم أو يقرن بالقرض محاباه في بيع أو ايجاره أو مساقات ونحو ذلك نعم يقول بيعك أقرضك هذا القرض لكن بشرط تتنازل عن شيء معين أو بشرط تعطيني كذا أو تسامحني في دين عليك أو تسهل لي أمرا من الأمور هذه كلها تدخل في كل قرض جرى نفعا فهو ربا نعم مثل ان يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمئتين هذا واضح واضح نعم أو يكره دارا تساوي ثلاثين بخمسين ونحو ذلك فهذا ونحوه من الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله من أجلها الربا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو من جنس حيل اليهود فإنهم إنما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه المشكند وقد لعنهم الله على ذلك وقد روى ابن بطه بإسناد حسن عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, تركبوا مرتكب لا ترتكبوا مرتكب اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل وفي الصحيحين عنه أنه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن من حديث عمر بن شعيب أنا به عن جده البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله نعم هذه الأدلة كلها تدل على تحريم الحيل. والتحايل على أمر الشرع نعم ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة ذكرنا منها نحو من ثلاثين دليلا فيما كتبناه في ذلك نعم. وفي كتابه طال التحليل مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى يعني ذكر هذه الأشياء وغيرها كثير وذكرنا ما يحتج به من يجوزها كيمين أيوب وحديث تمر خيبر ومعارض السلف وذكرنا جواب ذلك ومن ذرائع ذلك مسألة العينه وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك فهذا مع التواطؤ يبطل, يبطل البيعين لأنها حيلة وقدر نعم, نعم بيع العينة وهو أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يبتاعها منه بأقل يبيع شخص سيارة مؤجلة بخمسين ألف ها؟ يقول اشتريها منك بثلاثين ألف يبيعها له مؤجله خمسين ألف ويقول يقول اشتريها منك الان حالة بثلاثين الف اذا هذه حيله على الربا حيله على الربا كانه اعطاه الثلاثين بخمسين بخمسين الف فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين مع التواطؤ يبطل البيعين الاول والثاني ومع عدم التواطؤ يبطل الثاني دون الاول لأن الأول صحيح كون يبيع السلعه مؤجلة بخمسين ألف البيع السلعة المؤجلة قيمتها ليست مثل الحالة فان كان بتواطئ منهما فإنه تبطل البيعتين الأولى والثانيه وإن كان بغير تواطئ يبطل الباطل اللي هو شراؤها حالة باقل ويمضى الأول الذي هو شراؤها مؤجلة بالخمسين وقد روى أحمد وابو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم ذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم وإن لم يتواطعا فإنه فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة ولا نعم،, نعم إن لم يعني عندما يبيعه السلعة مثلنا لها بالسيارة مؤجلة بخمسين ألف يشتريها منه حالا ثلاثين ألف إذا كان فيه تواتر فانه كله باطل لا يجوز بيع السلعة المؤجلة لهذا الشخص ولا يجوز له أن يشتريها حالا منه هو الذي باعها بثلاثين ألف لكن إذا كان بدون تواطؤ إما جاهل أو ما علم أو أو أي أمر من الامور الأخرى التي يحصل فيها عدم التواطؤ فيصحح له البيع فيقال يجوز لك أن تبيعها معجلة بخمسين وأما الثلاثين التي اشتريت بها فلا يجوز لك يشتريها غيرك أما أنت فلا يجوز لك أن تشتري السلعة نفسها التي بعتها معجلة بدين بثمن حال لأن هذا نوع من التحايل على الربا أما إذا كان بتواطؤ فتبطل البيعتين كلها الحالة والمؤجلة ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ ففيه روايتان عن أحمد وهو أن يبيعه حالا ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا وأما مع التواطؤ فربا محتال عليه نعم عكس مسألة العينة مسألة العينة يبيع سلعة مؤجلة بثمن أكثر ويشتريها منه بثمن أقل هذه عكسها يبيع حال يبيعه السلعة حال ثم يبتع منه بأكثر مؤجل اشتريها منه بثلاثين ألف حالة ويقول وبيع عليك مؤجل بخمسين ألف فهي عكس الصورة السابقة لكن إن كان تواطئ فيكون حيلة ويبطل إن كان ليس بتواطئ فيمضى العقد ويصح ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق وفي كراهته عن احمد روايتان والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن بخلاف المشتري فيما أظن بخلاف المشتري الذي غربه التجارة أو غربه الانتفاع أو القنية فهذا يجوز شراؤه إلى أجر بالاتفاق نعم إذا كان مقصود المشتري الدراهم وليس السلع مثل ما يحصل الآن في أكثر معارض السيارات وغيرها. تشتري سيارة خمسين ألف أو أكثر. وليس مقصودك السلة عن السل، انما مقصودك المال. تشتري السياره بخمسين ألف مؤجلة وتبيع بثلاثين ألف حاله هذه اللي تسمى مسألة التورق يعني الورق يعني أن المشتري ليس مقصوده القنية وليس مقصوده التجارة وإنما مقصوده المال. لكنه لا يحصل على المال بحيث لا يجد مثلا من يقرضه فيشتري السلعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال أقل من ما اشتراها به وليس مقصوده عين السلعة وإنما مقصوده المال وهذه مسألة التورق والخلاف فيها من قديم موجود هناك من يكرهها وهناك من يجوزها عند الحاجة إذا ما وجد أحد يخرضه ففي هذه الحالة يجوز له أما من كان يشتريها لغرض آخر التجارة أو الانتفاع كما مثل له او القنية فهذا باتفاقهم يجوز له شراؤها مؤجلة ولو بثمن أكثر من قيمتها حال لا لأن بيع المؤجل ليس مثل بيع الحال فمن كان الشراء مقصود الشخص فيه عين السلعه فيجوز له حال ومؤجل مؤجل للاقتناء للبيع للتجاره لاي غرض اخر اما المختلف فيه اذا كان ليس مقصوده عين السلعه وانما مقصوده المال وجعل السلعة السلعه وسيله للحصول على المال فاشترى هذه العين بثمن مؤجل و باعها حاله بثمن اقل لكن باعها على غيره على غير الذي اشتراها منه إذا كان الذي اشتراها منه بثمن أقل هو صاحبه الأول اذا يكون إيش مسألة إيش؟ مسألة العين المتقدمة وإنما المقصود هنا أن يبيع العين التي اشتراها وليس مقصوده العين وإنما مقصوده المال نعم ففي الجملة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكمه مراعين لمقصود الشريعة ووصولها وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة نعم وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي أما الشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأجراء وهذا من الأمور الغريبة طب عند السادة الشافعية والسادة الحنفي أوجد حيل في الربا بينما في الغرر الذي في الأصل متفق من حيث الجملة على التساهل فيه فيما تدعو إليه الحاجة تشدد فيه تشدد فيه سياتي معنى النقل عن الشافع أنه تشدد وتشددا لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع الناس ذلك فاحتاجوا بعد ذلك إلى الحينة كلا المذهبين شددوا في أمر كان فيه يسر في الشريعه ثم بعد ذلك احتاجوا إلى الحيل من أجل فك هذا التشدد الذي وجد في كلام يعني بعض هذين المذهبين نعم. فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيره من الفقهاء مثل الحب والتمر في قشره الذي ليس بصوان كالباقي الله والجوز واللوز في قشره الاخضر وكالحب في سنبله يعني يرى انا ما تذ جزء بيها. كل هذه الاشياء ما تبيعها وهي ما زالت في في قشرها حتى تفك القشر وتشوف اللي اللي وسط القشر هذا صعب صاحب, صاحب الباقلا وصاحب هذه الاشياء ما ودي انك تفكك هذه الاشياء وتتاكد انا لو تدخل صاحب دكانه يقول بشوف الفاصول دي وهذه أنا شا... أتفكوكها كلها وشوفها هل يمكن واحدة منها خربانة ولا و... ما يمكن يرضى ما يمكن يرضى فلذلك منعوا من هذا كله طيب كيف الأخير ما يمكن ما يمكن يتع... على هذا المذهب يتعامل ان احتاجوا إلى نوع من الحيلة يعني للتخلص من هذا الأمر اصرف في الشرع ليس ليس هذا مطلوب. هم الذين شددوا على أنفسهم فاحتاجوا إلى أمر تخلصون فيه من أمر كان لهم فيه ساعة نعم. فإن القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز مع أنه قد اشترى في مرض موته باقي الله أخبر فخرج, فخرج ذلك له قولا واختاره طائفه من اصحابه كابي سعيد المستخري نعم رحمه الله شاف اشترى بق الا في مرض موته وقالوا هذا دليل انه ايش رجع انه رجع او انه يرى الجواز او انه يرى هذا من الامور التي الغرر فيها يتسامح فيه من أجل المشقة التي تحصل للناس بسبب ذلك نعم وروي عنه انه ذكر له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فدل على جواز بيعه بعد اشتداده وان كان في سنبله فقال ان صح هذا اخرجته من العام, صح العام؟, هذا أخرجته من العام. وين العام النهي عن الغرض النهي عن الغرض عام يكون في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد دليل إن هذه الأشياء المذكوره متى ما اشتدت وبدأ نضوجها أنه يجوز ولو كانت في سنابلها أو كانت لم تخرج من يعني مكاملها التي من القشر نفسه نعم أو كلاما قريبا من هذا وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع نعم قال ابن المنذري جواز ذلك هو قول, هو قول مالك وأهل المدينة وأبيد الله ابن الحسن واهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وقال الشافعي مرة لا يجوز ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه وقال به قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا يعدل عن القول به يعني عن القول به ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه دل على جواز هذه الأشياء طالما أنه بدأ صلها واشتد يعني الحب نعم وذكر بعض أصحابه له قولين وأن الجواز هو القديم حتى منع من بيع الأعيان الغائبة بصفة وغير صفه متاولا أن بيع الغائب غرر وإن وصف حتى اشترط فيما, حتى اشترط فيما في الذمة كدين السلم من الصفات وضبطها ما لم يشترطه غيره ولهذا يتعذر أو يتعسر على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا القول وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات فاشترط في أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة ما اشترطه في البيع عينا ودينا ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع وإن كانت هذه العقود لا تبطل لا تبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط آخر أو يشترط لها شروط أخرى نعم هذا التحرير المنقول عن الشافعي يقول ذكر بعض أصحابه له قولين وأن الجواز هو القديم يعني القول بجواز هذه الأشياء المتقدم ذكرها وأن الجديد يعني عكس هذا القول يقول حتى منع من بيع الاعيان الغائبه بصفه وغير صفه يعني ما كان موصوف في الذمه وهو غائب يعني فانه لا يجوز بيعه متاولا ان بيع الغائب غرر وان وصف حتى اشترط فيما في الذمه كدين السلم السلم هو بيع الموصوف في الذمه ببدل حاله تقول ال أعطيني كذا من التمر من تمر الذي ستزرعه وأعطيك قيمته الآن حاله فيدفع القيمة حاله والسلعة تكون تكون مؤجلة هذا بيع السلم فكان الشافعي يمنع منه ولهذا يقول المصنفون ولهذا يتعذى أو يتعسى على الناس المعاملة في العين والدين بمثل هذا ليس هذا القول وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات فاشترط في إجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة فديه الخلع وفراق الزوج زوجته بعوض بمال وسلح الهدنة أهل الهدنة يعني أهل الصلح لصالح المسلمين الكفار وجزية أهل الذمه ما اشترطه في البيع عينا ودينا يعني ان الشروط التي تشترط في البيع من كونه يعني معروف بصفاته التي يراها الشخص وكونه يعني يمكن قبضه وكونه يعني مما جاء النص على جوازه يعني ما يشترط في البيع جعله يشترط في هذه الأشياء التي ينوع من العقود ولذلك قال ولم يجوز في ذلك جنسا وقدرا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع وإن كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعواضها أو يشترط لها شروط أخر يعني وجود الوصف في الشيء لا يبطل أصل العقد وإنما يصحح العقد بإبعاد هذا الشرط الذي فيه ما يخالف مقتضى العقد أو فيه ما يظن أن يؤدي إلى فساد العقد وأما أبو حنيفة وأما أبو حنيفة فإنه يجوز بيع الباق اللائي ونحوه في القشرين ويجوز إجارة الأجير بضعامه وكسوته ويجوز أن تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل ويجوز بيع الأعيان الغائبة بلا صفه مع الخيار لأنه يرى وقف العقود لكنه يحرم المت... لأنه يرى وقف العقود كيف وقف العقود على حتى يرى يعني أن العقود اصلا موقوف على الرؤية فحتى لو عقدها هذا العقد لا يكون منزم وإنما الإلزام يكون بعد الرؤية, بعد الرؤية. لكنه يحرم المساقات والمزارات ونحوهما من المعاملات مطلقة والشافعي يجوز بيع بعض ذلك ويحرم أيضا كثيرا من الشروط في البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد وابو حنيفة يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوزه الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة, والوكالة بالمجهول المطلق وقال الشافعي إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص لكن أصول الشافعي المحرمه أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك أكثر من أصول أبي حنيفة في ذلك وأما مالك هم يتفقون هنا عن الشافعيه والحنفيه في التشدد في في باب الغرر ومن كثرة التشدد كما العلم صنف يذكر شيئا من ذلك جوزوا كثير من الحيل اما الحنفيه فاكثر من غيرهم في تجويز الحيل في مثل هذه الاشياء التي هم في الاصل منعوا من بيعها أو منعوا من ادراك حقيقتها على هذا النحو الذي ذكروه والشافعيه يجوزوا بمد اجوى ونحوه من الاشياء التي يعني تدخل في نوع من انواع الربا مع ان الربا اشد اشد من الغرر النصوص فيه اشد التي فيها الوعيد اشد وأكثر من النصوص التي جاءت في الغرر لكن هنا قال ابو حنيفه يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات ما لا يجوز الشافعي حتى جوز شركة المفاوضة والوكالة بالمجهول المطلق وقال الشافعي إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا الشركة تنقسم من القسمين شركة أملاك وشركة عقود شركة الاملاك هي اشتراك في الاستحقاق. كاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك هذه تسمى شركة املاك من حيث الجملة على نوعين شركة عقود وشركة املاك شركة الاملاك هي الاشتراك في استحقاق شيء بعينه كان يشترك او يشتركون في عقار أو في مصنع أو في متجر أو في معرض أو غير ذلك وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف. اشتراك في ايش في التصرف كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التعديلي أو غير ذلك. شركه الأملاك يشتركون في العين نفسها. العين مملوكة للجميع. أما شركة العقود يشتركون في التصرف. ليس في عين الشركة وإنما يشتركون في التصرف. وهي إما اشتراك في مال وعمل مال من شخص وعمل من شخص أو اشتراك في عمل بدون مال وهي خمسة انواع نذكرها جمالا النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل معا أنت من عندك مال وهو من عندك عنده مال وعندك عمل وعنده عمل يعني يشتركون في المال والعمل وهذا النوع يسمى شركة أو العنان لأن الشريكين متساويين في الاصل في أصل النوع ولا يشترط أن يكون المال متساوي والعمل متساوي لكن المال موجود من الجميع والعمل موجود من الجميع النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب أنت عليك العمل وشريكك عليه إيش المال او أنت عليك المال وشريكك عليه العمل وهذه تسمى شركة إيش المضاربة تسمى شركة المضاربة والنوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون مال وهذا يسمى شركة الوجود يعني التجار يثقون في الشخص فيعطونه تجارة فكل من الشركين يشرك صاحبه معه فيما يأخذانه بثقة التجار فيهما مما يتاجران فيه فهو تحمل بالدمم دون مال في الأصل أنت ما جبت مال وهو ما جاب مال تقول أنا يثق في بعض التجاره فأروح اشتري بجاهي وأنت اشتري بجاهك ثم نحن نبيه بعد ذلك فما يحصل يكون الربح بيننا على حسب ما تتفقون عليه قد تتفقون على النصف أو أكثر أو أقل النوع الرابع اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما ليس هناك مال من أحد يقول انا باشتغل في عمل من الاعمال وأنت تشتغل في عمل من الاعمال ما نكسبه يكون مشتركا او شركه بيننا وهذا يسمى شركه ايش الابدان النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم في كل ما تقدم يعني بان يفوض احدهما الأ... بان يفوض أحدهما الى الاخر كل كل تصرف مالي وبدني فيشمل شركة العنان والمضاربة والوجوب والأبدان ويسمى هذا النوع شركة المفاوضة هذا النوع هو الذي قال عنه الشافعي أو نخل عنه إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فما أعلم شيئا باطلا أن كل واحد منهم يفوض شريكه في كل تصرف مالي وبدني فيدخل في هذا المعنى جميع أنواع الشركات المتقدمة لكن الشركات المتقدمة غير الخامسة أليست تجوز على كل واحد منها على انفراد؟ تجوز والأدلة تدل على ذلك طيب وإذا اجتمعت لماذا لا تجوز؟ فإذا كانت تجوز على انفراد ما المانع الذي يمنع من جوازها عند اجتماعها؟ فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن كل هذه الشركات جائزة في الشارع سواء على انفراد أو على اجتماع وإن كان هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها لكي لا يدخل في هذه الشركات شيئا محرما وإلا هذا يتفق مع الأصل لأن الأصل في المعاملات الحذب وعدم الحظر وهذه الشركات على هذا الوصف جاءت أدلة خاصة مع الأدلة العامة مع الأصل الذي هو إيش؟ عدم الحظر فكلها مجتمعة تدل على جواز هذه الشركات وتدل على أن الشريعة الإسلامية سمحه وصالحة لكل زمان ومكان وأنها لا تحرم على الناس ما فيه الساعة عليهم وما يبعدهم عن المعاملات الربوية وإن الخطأ يكون من فهم الناس لا من أصل الشريعة وما تقرره الشريعة الله أعلم